وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْغَذَابِ فَمَا اسْتَكِرْ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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَقُومَ السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ أَفِذَا قُلِ لَّمَّا تَشْكُرُوا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ الْحَمْدُ إِلَى فُلَيْلٍ وَنَهَارٍ أَمْ فَلَا تَعْقِلُونَ بَل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنت ترابا لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ कुर्ली <laughs> शैई ஜூனீ கல்புஷ